「よぶんわかめじゅうを」 م ن ل م دمع الموق اليا جرى مدفون الي ما, ما, ما يعلم بحالي وما شفي والهشوم 「キュトレ」「キュトレ」「キュトレ」「キュトレ」「キュトレ」「キュトレ」「キュトレ」「キュトレ」「キュトレ」「キュトレ」「キュトレ」「キュトレ」「キュトレ」 ي ع طف على حاله في مجرى لا يروح يا ل ه في رب الوفا مجروح من بعد عالي صروح ما لم جدع إ ل ا كثر شكاوى نبوس تكفون يا لحظه يكفي هجرو غياب هجر عيدوا لنا الذكرى وخطوا نقاط اكتاب سهم القدر فينا يسبق خطاوينا سهم القزر فينا ي س ب ق خطاوينا ن زنت ا لو د ا ماهي ي ي ب د لو ز ن ت الدنيا ماهي بيادينا على ما إلا تترشك والبول تترشك والبول تترشك والبول يا سامع الشكوى يا رافع البلوى أ س أ ل ك يا عله تنزل بي السلوى يا سامع الشكوى يا رافع البلوى أ س أ ل ك يا علام تنزل بي السلوى يا سامع الشكوى يا ر ف ع البلوى أ س أ ل ك يا عله